بسم الله الرحمن الرحيم والصفات طفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن الهكم لوائد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زيننا السماء الدنيا بزينة من وحظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جالب جحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأكبعه شهاب تاقب فاستفهمهم أشد خلقا أم من خلقنا إِنَّا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا تحرم مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما لَمَبْعُوثُونَ لمبعوثون أو آباؤنا قُلْ قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الزين هذا يوم القصل الذي كنتم به تكذبون واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى طراط الجحيم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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارفوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجدون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المطلقين أولئك لهم رزق معلوم فواته وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاب عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزقون وعندهم قافرات الصربعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قليل يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون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 ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الفرب العظيم وجعلنا دزيته هم الباقين وتركنا عليه بالآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَإِنَّ من شيعته لإغراهيم إذ جاء ربه بقلب كليم إِذْ قَالَ قال وَقَوْمِهِ وقومه ماذا تعبدون أيث كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر لغاة في النجوم فقال إني ثقيم فتولوا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تحصلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يدفكون قال تعبدون ما تنفتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به فيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي تيهدين رب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يني أذبحك فانظر, فانظر ماذا ترى قال يا أبد فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد قد زقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحقنين إن هذا لهو البلاء المبين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 وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون انا كذلك نجزي محسنين انهما من عبادنا المؤمنين وان اياك لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعدا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فتذبوه فَإِنَّهُمْ لَمُخْبَرُونَ إِلَّا عباد الله المخلقين وتركنا عليه في الْآخِرِينَ سلام على إليافين إِنَّكَ كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن له قل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوجا في الغابرين ثم جمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعفلون وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الكوت وهو مليم فلولا أَنَّهُ كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو تقيم فأنبثنا عليه سجرة من يقطين وأقتلناه إلى مئة ألف أو يديدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناسا وهم شاهدون الا انهم من افكهم يقولون ولد الله وانهم لكاذبون افطغ البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين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 وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن معنزنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلطين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المغسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بتاحتهم فساء طباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون قولا سلام من عليهم مسلين والحمد لله رب العالمين